اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لندخل المسجد الحرام ان شاء الله آمين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 مد الرسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركا سجدا ترى ومركعا سجدا يبتون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الطورة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شط فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفاف وعد الله الذين عملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما